111. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام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 111. نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين 112. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 117. وارزقنا وأنت خير الراجتين 118. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا 119. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق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 وَإِنْ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 116. قال الله هذا يوم ينفع الصادثين صدقهم 117. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 وَأَوْصلَل النَّ السَّمَا عَلَيهِم مِذُرَارًا وَجَعلنأَنهَا رَتَ لِرِيمِ تَ تحتِهِم فَأَلَكنَاهُم فَأَلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِم وَأَن شَأنَّ مِنْ بَعضِهِمْ قَرْنًا آفرَرين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 ولكن لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برثل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به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 نَكُ بلَ ي الطامَة ل رَبَ فيِي الذيينَ خَص أَم خُسَهُم فَهُم لا يؤمنِون